الحمد لله العالمين بالعالمين أشهد أن لا إله إلا الله ورسول صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد هذه نهاية البداية وخاتمة الكتاب نسأل الله تعالى حصنا خاتمة وإنما أقول نهاية البداية فأن هذا المعنى مهم منه يبتدأ طالب العلم بعد أن يضبط منهجه وأدبه مع أهل العلم ويضبط معالم الطريق يدخل بعد هذا في سلك المنتسبين إلى العلم فيجد المطولات ويقرأ ويدرس ويحفظ عنده من الضوابط ما يستخدمه إذا مر بزلة عالم أو سمع عن خطأ كبير أو غير ذلك يعرف الطريق وكيف يتصرف وكيف يسلك فيكون منأة عن رعونات النفس وعن حماقات الطيش وعن الحداثه وما تصنعه بأهلها وقد تكلمنا قبل مرة وغير مرة عن أننا إن شاء الله نريد بعض الجد من إخواننا ونقلنا بعض المتابعات في القرآن إلى المغرب لأن الوقت يضيق عنها في الفجر فنهيب إخواننا أن ينضبطوا ويلتزموا ويحضروا ويراجعوا ويحفظوا فلعننا إن شاء الله من المرة القادمة نبدأ في الدروس الأخرى فنأخذه درسا في الفقه وآخر في كتاب الاذكار وثالث في كتاب فتح المجيد وهذا يحتاج إلى بعض الجد وبعض المراجعة للدرس أو للماضي ولا بأس بل حبزة التحضير للدرس القادم وحتى نعالج الفطور الذي عترف بعض الإخوة سيكون هناك أسئلة في أثناء الدرس يعني حاول تنشط بعض الشيء لأن يعني الظهر إن إننا إذا رحناك تعبت فحتى ترتاح نتعبك إن شاء الله فاسمحوا لنا أن نتعبكم بعض الشيء حتى تستريحوا أما هذه الخاتمة فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أسباب هذه الظاهرة المشؤومة ظاهرة التطاول على العلماء وطوفة في هذه الأسباب ونقل ما نقل وأرشد حفظه الله تعالى ورعاه ختم بهذه الجمل الجامعة قال حفظه الله تعالى من العالم يعني حتى تعرف وأنت تسبك طريقة طلب العلم كيف تميز بين العالم الذي هو عالم فعلا وبين غيره من أصناف المتعلمين ممن لا يفضح أن يكون عالما العالم هو من يخشى الله عز وجل ويعمل بمقتضى علمه إذن معجون العلم والعمل هذا هو العلم من يخشى الله ويعمل فإذا كان هناك خشية وعمل فهذا هو العلم وإذا غابت الخشية فلا علم ولو كسرت المعلومات أو غاب العمل فلا علم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس العلم عن كسرة الحديث إنما العلم خشية الله إنما العلم خشية الله. يعني لو أن رجلا علمه أقل من آخر علمه كثير. فوجدنا الأول صاحب العلم القليل يخشى الله. يظهر هذا في وجهه وفي مواقفه وفي مواطن الإشكال ومجامع الناس وإذا جرى ذكر غيبة أو نميمة أو نحو ذلك. نرى خشيته لله عز وجل وتحرزه وتحفظه هذا عالم حقا والثاني عنده من المحفوظات ومن المعارف ومن المسائل أكثر لكنه لا يتحاشى ولا يتحفظ هذا ليس بعالم وعنه رضي الله عنه قال كونوا للعلم رعاه ولا تكونوا له رواه فإنه قد يرعوي ولا يروي وقد يروي ولا يرعوي كونوا للعلم رعاه يعني ترعى علمك وتعمل بمقتضاه ويقودك العلم إلى ما ينبغي من المحامد ومحاسن الأخلاق ولا تكونوا له رواه مجرد يعني حملت أسفار ترون وتحكون وعندنا في المثالة كذا وقد سمعنا كذا ونحفظ فيها كذا مجرد رواية من غير رعاية هذا لا ينبغي. قال فإنه قد يرعوي ولا يروي يعني قد يكون عنده الخشية والخوف وليس الفحب الوايا هذا على سبيل نزال. وقد يروي ولا يرعوي فقد يكون عنده من العلوم وليس الفحب خشية فهذا ما حصنا شيئا بل علمه وبال عليه بل هو أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا تكون تقيا حتى تكون عالما ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا لا تكون تقيا حتى تكون عالما لأن العالم يعرف كيف يتقي الله أما الجاهل فإنه لا يحسن يتقي الله لأنه لا يميز. بين محاب الله عز وجل ومصاخطه فربما أراد هذه فيقع في تلك ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا يجمل بصاحب العلم أن يعمل به وإلا لم يظهر ذلك في ثمته وفي وجهه وفي خشيته وفي خشوعه وفي صلاته وفي خلقه وفي معاملته وإذن لم ينتفع وعن الحسن رحمه الله قال العالم الذي وافق علمه عمله فمن خالف علمه عمله فذلك روايه حديث سمع شيئا فقاله انظر كيف يحقر من شانه من خالف علمه عمله فذلك روايه حديث يعني لا تسميه عالما سمع شيئا فقال ينقل كلام سمع اشياء وتقياها اذا يعني طلبت منه لكن هو ابعد ما يكون عن سمت العلماء الذي يزينه خشية الله سبحانه وتعالى وذلك أن العلم سقيل فإن لم يؤثر فإنه لا يكون علما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا سقيلا لابد أن تستشعر هذا المعنى تستشعر أن القرآن الذي تحفظه أو تحفظ منه والسنة التي تحرص عليها والديانة التي تعالجها حمل ثقيل، ولهذا لابد أن يرى هذا على وجهك يرى ثقله ويرى هذا في ترددك وتوقفك وتحرزك وتقواك وامتناعك احيانا عن بعض ما قد يفعله الآخرون هذا كله من علامة العلم ومن ثقل العلم ولهذا الجاهل لا يدرك هذه المسائل فترىه يخبط وغير الجاهل من أهل العلم فإنه يظهر عليه ولهذا قد يسأل السؤال الذي يبادر الجاهل إلى الجواب عليه والعالم حقا يتوقف ويسكت، فيقول له الجاهل المسألة سهلة أنت مجد أن أعرف جوابه فيقول له نعم أنت تعرف جوابه لكن أنا ما أعرفش وأنت تتحشر تقول سبحان الله كيف من الذي يقول هذا؟ صحيح العالم يتوقف ولا يحسن ويقول لا ادري ويخاف ويحمر وجهه ويصفر وياتي بكل الالوان لانه يحمل معنى ثقيلا والجاهل ما يحمل شيئا فهو خفيف فلخفته تصور المساله سهله ما فيها مشكله ومنجاوب ما نفتي فيها قال لك كده وبيقول لك وانا ويخبط هذا مسكين فاضي فارغ هواء لا تكونه <تصفيق> وعنه رحمه الله أي عن الحسن قال الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل أيها والله الذي يفوق الناس في العلم إذا سبقت في علم فلا تكون صادقا حتى تسبق في العمل وهذا مما نأخذ على أنفسنا فأحدنا يعني السفير السنة في بيته وفي قومه فهو في الغالب أكثرهم علما هذا الشطر الأول ثم نأتي للشطر الثاني نجد العجوز الذي تكون معه في بيت أمه أو جدته تقوم من الليل ولا يقوم وربما صامت من النهار ولا يصوم وربما جالت تذكر الله تعالى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولها من الأذكار والأوراد وليس لها هذا ليس بطالب علم في الحقيقة فقد الناس العلم ولم يفقهم في العمل بقدر ما يزداد علمك ينبغي أن يزداد به عملك فهناك خلل هذا الخلل ابحث عنه لأنك لو لم تبحث عنه سوف يقودك إلى كثير من الانحراف وهذا ما يحدث لكثير من الثالثين في الطريق يتعلم يتعلم يتعلم ويحفظ ويصبح له شأن بعد سنة أو سنتين في المسجد لابد أن يكون له شأن ومعلومات وخبرات وتجارب ثم بعد ذلك يغيب ويبتعد وينتلع وينقطع وقد يعني يحلق ويحرق وكل شيء ما الذي حدث هو هذا عمل علم ولم يدفع ضريبة فلم العلم فلما غابت ضريبة العلم بدأ يتراجع ويقولون أين فلان أين فلان, أين فلان؟, أين فلان؟ صار فلان يعني يتخلف ويتراجع لماذا اختلت الديا لما اختلت هذه المعادلة بين العلم وبين العمل قل علك لو نظرت حولك لوجدت كثيرا ممن سبقوك وكنت تهابهم اذا دخلت المسجد هل انت اسال عنهم الجواب هو هذا والمطلوب الا تقع انت فيه والا فانت لم تستفد السعيد من وعظ غيره وعنه في قوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قال علمتم فعلمتم ولم تعملوا فوالله ما زالكم بعلم علمتم فعلمتم ولم تعملوا فوالله ما زالكم بعلم أي علم هذا الذي لا يترتب عليه عمل؟ وعنده سفيان الثوري قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل يعني شبههما بالمسافرين معا في طريق واحد يتلازمان في السفر يهتف أحدهما بالاخر حتى ينضي فإن أجابه يعني ومشى معه وهذا هو الأصل وإلا ارتحل فإنه لن ينقطع معه سيتركه ويمشي فكأن العلم يقول للعمل تعال معي في سفرنا فإذا اجابه العمل تتم المكرمات وإذا تخلف العمل رحل العلم عن صاحبه ولم يعد ولا والعمل ولهذا كل من الحرف لما قصر في العمل فإنه لا يبقى عنده ولا حتى العلم الذي يبتعد ويثقب كما يقولون هل ترى له بعد شهرين أو ثلاث محفوظاته السابقة؟ وعلومه ومسائله الماضية أبدا يرجع مرة إلى سيرته الأولى يرجع مرة أخرى إلى سيرته الأولى بل أقبث وأقبح لأنه عرف الحق وزاق حلاوته ثم ترك ويصبح الإنسان العامي الذي ما عرف الطريق أفضل منه ولا بد وربما أدقى منه لله لأنه ما زال يحدث نفسه بسلوك هذا الطريق يقول إن شاء الله سأهتدي وإن شاء الله سأسلك المثلك الصحيح لكن هذا ماذا يقول يقول إن شاء الله نهتديت وخبت ورجعت بل يكون عنده من الجرأة على أهل هذا الطريق لأنه ذهب وعرف مارس وزاق ثم يصبح عنده جرأة لأنه لسه جديدا يشتهى بالنسبة له وهذا يعني قبيح وعنه رحمه الله أي عن سفيان قال العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا رحلة طويلة كلها معاناة ومعالجه وشغل وانشغال بالآخرة وإقبال على الله سبحانه وتعالى وعدم ملاحظة للمخلوقين وعدم اعتبار مقاييس الدنيا هذا شأن العالم العالم حقا اذا علموا وعمل انشغل بالعمل فوراءه يعني مع جهد العلم وراءه ايضا جهد العمل فاذا جمع بين العلم والعمل لابد ان يشغل يشغل عن اي شيء يشغل عن الناس فلا يلاحظهم يشغل عن كثير من شهوات الدنيا فلا يحرص عليها يشغل عن كثير من المقاصد التي لا زليق بصاحب الهمه فيحلق في سماء المجد حيث لا يراه احد فاذا شغلوا فقدوا لا بد ان يغيب يعني عن كلام الناس وحديث الناس وكل ما لا يمد للهمه بصله تراه ليس مع الفاردين وليس مع يعني الجالسين للسمر والحكايات ونحو ذلك <تصفيق> للناس شأنه وله شأن آخر كما قال ابن مسعود في شأن صاحب القرآن يجب أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره أو بصومه إذا الناس مفطرون وبصمته إذا الناس يخوضون تراه في كل الأحوال على أكمل حال وترى الناس على احوال الترخص والتراجع فاذا شغلوا فقدوا فاذا فقدوا طلبوا لماذا يطلبون اذا فقدوا لان العادة ان الانسان يعني يطلب الشيء الذي ليس في يده وانما الذي في يده يزهد فيه فهذا العالم الذي علم وعمل وانشغل بما هو فيه الناس يحبونه على السماع ولو لم يروه. وهذا من بركة يعني ديانة والصدق إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في الملائكة يا معشر أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض وهو مشغول ما يلاحظ هذه الأم الجزاء من جنس العمل لما أقبل على الله أقبل الله عليه بقلوب الناس والملائكة وهذا أمر معروف ومجاهد مشاهد فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فرأ الناس يتتبعون أخبارهم وأحوالهم ويسألون عنهم ولذا أنت ترى الكبار يحرص عليهم كل شيء حتى في دواخل الأمور كان فلان ينام في الوقت الفلاني. وكان فلان إذا خرج من بيته قال كذا وإذا يعني حتى في مزاحه ورأس أؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا وهو محصي عليه لأنه يتابع في كل شيء بأبه وأمه صلى الله عليه وعلى طريقته كان العلماء تحصى عليهم أخبارهم وأحوالهم وأقوالهم ويعني حتى في يعني أوقات يعني الراحة ونحو ذلك ماذا كان يقول؟ فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا وهذا من تمام الفقه ليس حريصا على ذلك من ليس بعالم إذا طلب يفرح ويعجبه كثرة الناس حوله ويود لو أن الناس يعني يزدادون به انشغارا هذا ليس بعالم لكن الثاني الذي يتكلم عنه هو بعيد من هذا يرى أن الناس ربما شغلوه وربما قطعوا طريقه ربما حال بينه وبين خلوته بربه فلا يحرص على هذا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا فإنه يعني يفعله من باب الواجب والتكاليف الشرعية إن كان عليه هذا الحق للناس إذا وجد من يكفيه تنحى وهذا تراه في كثير من العلماء حقا والأولياء حقا ومن أبرز هؤلاء هويس القرني رحمه الله تعالى التابعي الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم لكن أخبر بالوحي أن خير التابعين هويث القرني وسماه باسمه وذكره بوصفه وذكر نسبه أي شرف هذا رجل لم يولد بعد ولم يأتي بعد والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يخبر بحال يطلع عليكم رجل يسمى ويس من بني عامر ثم من بني قرن من أمداد اليمن كان في وجهه برس فسأل الله أن فدع الله أن يذهبه فأذهبه له أم هو بها بار تفاصيل ترجمته كاملة يحكيها أنه ولم يره ثم يقول عمر إذا رأيته فسأله أن يدعو لك فإنه مجاب الدعوة ويموت النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي خلافة أبي بكر ويموت أبو بكر وتأتي خلافة عمر والصدر من خلافة عمر القضية ينبغى تكون نسيت لكن عمر ما نسي ما هذا الرجل الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلقى أويثا في موسم الحج ويتوسم لما قيل هؤلاء أهل اليمن قال والله أهل اليمن دول اللي منهم ما نسي عمر وهو عمر رضي الله عنه فسأل عن الرجل ودل عليه وجيء به وقال أنت أويث قال نعم أويث بن عامر نعم من بني قرن من أعمال اليمن لك أم أنت بها بر كان في وجهك بر دعوت الله والرجل هويس مستغرب لأنه هويس ما يعرف أنه في حديث هذا شيء بالنسبة له كل واحد يعني كما لو كان يعرف عني كل شيء فهو ما ينتبه إلى ما وراء ذلك وأمير المؤمنين رضي عنه يسأله لهو يجيب فلما استمكن عمر من ذلك وأنه هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله لي شوف لما تلي عمر واخطبوا لك ادعو الله لي يعني سيد الاولياء في زمانه واشرف الناس وخليفته الخليفه وهو من هو المحدث الملهم الفاروق الذي يجري القران على لسانه لكل ادعو الله لي فادعوا الله له اين وجهتك العراق هل اوصي لك عامله هنا يبدا الشغل من هنا يبدا الشغل تعرف لماذا صار ويسون ويسن هل اوصي لك يعملها أعملها قال لا أحب أن أكون في غبراء الناس يعني ما لا توضحني يرى أن هذه فضيحة إن يشتهر بشرفه وديانته لا لا يشمل عليه يحب أن يكون في, في في يعني في داخل الناس ما يشتهر انتشرت القصة قالوا عم يجوا وجد أوايضا وكلموا وطلب منه الدعاء طيب أي واحد يتمنى أن يطلب هو أيضا الدعاء من ثاني يوم بحثوا عن اويس ما في اويس اين ذهب اويس لما شاف ان المسألة هتدخل في ان هذا يأتي وهذا يأتي وهذا يطلب منه وهذا يطلب منه ويشغلونهم طلبوه فلم يجدوه واذا طلبوا هربوا هرب من الشهرة وهرب من الصدارة وهرب من ان يشار اليه بالبنان وحب أن يكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى حتى يلقى الله حز وجل أي معاني هذه هذه بالنسبة لنا معاني في في سماء السماء صلى الله يرزقنا منها ما تقر به العين ويرضى به الرب وقد ختم الله كثيرا من الآيات الدعية إلى الفضائل بقوله تعالى إن كنتم تعلمون لو كنتم تعلمون إشارة إلى أن العلم باعث على العمل بها، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكئتم كثيرا يعني إذا صح العلم كان هناك مسلك آخر غير المسلك الذي عليه كثير من الناس. ولهذا قال لأصحابه وحسبك بأصحابه رضي الله عنه، ومع هذا يقول: لو تعلمون ما أعلم إذ لم يكونوا على حالته من العلم بأبيه وأمي. سبحان الله قال لضحيتهم قليلا ولا بكئتهم كثيرا وليس العكس كما هي الحال <تصفيق> قال ويعرف العالم هذه رؤوس أقلة تضبط بعض أوصاف أو بعض أهم أوصاف العالم الذي هو العالم لماذا حتى تعرف من العالم الذي تأخذ عنه وحتى تعرف حق العالم الذي تتكلم عنه فتنضبط من هنا ومن هناك ويعرف العالم بجده في طلب العلم واجتهاده في التفقه في الدين والتلقي عن المشايخ وملازمتهم زمنا طويلا معتبرا <تصفيق> قال إبراهيم بن الأشعف إذا وجدتم الرجل معروفا بشدة الطلب ومجالسة الرجال فاكتبوا عنه شدة الطلب يا معتز شدة الطلب وإذا وجدت رجل يطلب شهرين أو ثلاثة أشهر ثم لا تراه في المسجد فشطبوا عليه لا إيش فكتبو عنه ومجالسة الرجال يعني من أهل العلم فكتبو عنه يعني هذا حريء أن يكون عالما اجتهد وبذل وتفقه وتلقى وصار عنده من الخبرات والتجارب وأنواع الأدب التي تتلقى بالمشافهة والمسافنة والمزاحمة ويعرف العالم بشيوخه من هم وكيف هم ثم بشهادتهم له أو إجازتهم إياه يعرف العالم بشيوخه من هم يعني من أهل السنة والصلاح والفضل والعلم والأدب أم أنه إذا ذكر شيخه رمي شيخه بشيء من البدعة أو بشيء من يعني الرعونة في الخلق ونحو ذلك لا بد أن الطبع يسرق كل إنسان يعني يأخذ من شيخه شاء أم أبا كثيرا من ثمته وأوصافه وخيره وشره لان الانسان مجبول على محاكاه المثل الاعلى هذه مساله فطريه فاذا كان يعني مثله الذي ياخذ عنه ويتلقى عنه فيه عيب خشي ان يظهر فيه غالبا وان كان فيه خير ظهر فيه غالبا ثم بشهادتهم له او اجازاتهم إياه يعني اذا شهد هذا العالم لبعض طلبته فهذا مهم سواء شهاده ذكرت بنقل أو إجازة في كتاب أو نحو ذلك هذا أيضا من أوصاف العالم قال الإمام مالك رحمه الله لا ينبغي للرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه وما أفتيت حتى سألت ربيع ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لن تهي هذا إمام أهل السنة الإمام مالك رحمه الله وحسبك به يقول لا يندغي للرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل يعني ما تدرس إلا بعد أن تجاز يقال لك وتدفع إلى ذلك دفعا لكن نحن نرى بعض الإخل يخلص كتاب ويروح بالناس وكده يخذ له مسجد ويبدأ يدرس هتمشي هتمشي والناس كتير وأكثر الناس لا يميزون وقد يقول لنفسه والله الحاجة والدعوة تحتاج هذا لو كان صادقا لا وضع أحدا بينه وبين الله يقول يا رب والله هم الذين دفعوني إلى هذا وأمروني بهذا وذكروا لي من الحاجة وألزموني بمثل هذا وقد رأيت أن يعني أمرهم بهذا فيه قد يترتب عليه وصلحه لكن لو أنك جهبت من نفسك وقلت لسنين وثلاثة تعالى وأدرس لكم كيف تطبط قصدك ونيتك خاصه والمساله قد يعني تراد وتقطع دونها الاعناق وفتنها اشد من فتن السراق والزناه ومشارب الخمر اي والله لو تنتبه لهذا فتنه يعني هذا الطريق انواع فتنه لا تقل بل هي اشد يقينا هي اشد من فتن الفساق الفاسق يعرف انه فاسق وهذا يعني باب خير له أما الذي يتعطى العلم والدعوة والتوجيه والنصيحة ونحو ذلك فيتعبد بذلك فلو وقع منه خلل لم يلاحظه وإن الخلل هو يرى نفسه يعني في صعود وترق ثم يكون غير ذلك فيفاجأ فلا يملك أن يتوب لأنه ما كان يتوب من شيء هو يراه صحيحا بخلاف العالم بخلاف الفاسق فهو في كل لحظة يعرف أنه فاسق ويعرف انه ما هو الا عفوه وحلمه سبحانه وتعالى والا فالهلاك ولهذا كبائر هذا الطريق اخطر من كبائر طريق الانحراف والفسق ونحو ذلك ونحن عندنا من الكبائر ما هي اشد من كبائر السراق و المدمنون ونحو ذلك لكن لا ننتبه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للرجل يرى نفسه اهلا لشيء يعني مهما بلغ ومهما يعني ظهر نجابته حتى يسال من كان اعلم منه وما افتيت ويقيس بنفسه حتى سالت ربيعه ويحيى بن سعيد فامراني بذلك امرا ما قال له والله ممكن لا أمره قالوا أنت اجلس وكان مالك طالب عند ربيعة وربيعة أمره أن يخرج من حلقته ويقيم حلقة وحده وصارت حلقة مالك أكبر من حلقة شيخه ربيعة تدخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتجد حول ربيعة ثئة من الناس وحول مالك ثئة لا يحصون عددا ويندغى أن يكون هذا لا يضر الربيعة بل هو يفرح لأن هذا من ثمرت علمه ويعني جهده وهذا إذا صحت النوايا يدخل إن شاء الله في جملة حسناته وهكذا كانوا قال ولو نهياني لن تهيت انتبه لهذا المعنى وشد جدك عليه ولو نهياني لن تهيت هل تقول لبعض الناس يا أخي اصبر ولا تستعجل ولا تنشغل بهذا ففهمك خطأ يفهم أنك يعني تقف في طريقه وأنك تمنعه وأنك يعني كذا وكذا وكذا وتدخل معه الشيفان كله بدخل وقد تكون تنصحه تقول يا أخي لا تستعجل اصبر هذا يعني ليس يعني ليس هو المسلك وليس هو الطريق ولو صبرت على نفسك حتى تنضج لكان خيرا لك وكان أولى بك وربما الذي ينصحك بهذا لو يستطيع أن يجلس لفعل لكنه ما عاد يستطيع أن يجلس فالاستعجال في هذه المسائل ضحّوا مزلّه، أسقط أناساً كثيرين، وما أكثر من استعجل ولم يحصل شيء بالرجع، وهذا قبيح، ربما صعد الرجل المنبر وجلس ودرس ثم رجع والحرف وأصبح لا يصلي، صلى الله عليه وسلم، فأي مفسدة وقعت منه لنفسه ولغيره هذا كثير، صلى الله عليه وسلم على دينه. <تصفيق> وقال أيضا أي مالك رحمه الله ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد يعني الذين لهم وجهة وهم أعيان الناس وأصحاب القول فإن رأوه أهلا لذلك جلس يعني أجابهم وما جلستو حتى جاهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع ذلك يعتذر عن نفسه فإنه مشفق بينه وبين الله وكأنه يعني يرى أو يخشى أن يقتدي به أحد في ذلك إمام مالك جلس صغيرا في السن وقد كان كبيرا في القدر والمقام فكأنه يقول يعني حتى لا يحتج بي. مش تستعني وتقول إمام مالك جلس يفتي عنده عشرين سنة هذا عندي 26 سنة أنا لحد إمتى كده حتى كده فتحينا 6 سنين من عمرنا عايزين نجلس ونعلم الناس لا. هذا الكلام يدل على قصد خبيث وعلى انها النغة ألا تجلس ابدا وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا والشيخ واثنين وثلاثة 70 شهدوا له أنه موضع ذلك وامره كثير منهم بذلك إذن لا مناص ويعرف العالم باستقامته على منهج أهل السنة والجماعة وهذه السلف الصالح وبراءته من البدع الضالة هذا من أهم الضوابط مستقيم على المنهج يضبط نفسه بطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمامه وقائده الوحيان الكتاب والسنة فهمه للوحيين منضبط بفهم السلف رضي الله عنه إذا كان كذلك لابد أن يكون أبعد شيء من البدع كبراءته من البدع الضالة ويعرف العالم بآثاره من الانتاج العلمي والتصنيف والدروس والفتاوى وكذا تلاميذه يعني يعرف بتلاميذه يعني أن ترى له أثرا في انتاج علمي وتصنيف وترى له أثرا في دروس وترى له أثرا في فتاوى وتعرف تلاميذته وقد يعز على بعض أهل العلم ذلك ومدار دار الأمر على النية يعني قد يصعب عليه أن يجمع بين هذا وبين هذا لبعض الانشغال كان بعض أهل العلم إذا بلغ مبلغا من السن كان يبلغ 40 أو 50 يقعد عن التدريس وربما بعضهم يقعد عن الفتوى ويتفرق للتصنيف قصده بذلك أن يبقي شيئا ينفعه بعد موته لأنه إذا مات انقطع عمله إلا من يعني صبقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يزعله فهو يحرص أن يسجل علمه حتى إذا مات لا يموت معه العلم بعض آله العلم فعل هذا والبعض من من كان ربما يعني أخلف نية يحرص على واجب الوقت إذا وجد حاجة الناس ومراد الله عز وجل منه ان بمراد الله عز وجل ولا يهمه ولهذا بعض أهل العلم ليس له تصانيف ويقولون في ترجمته تصانيفه طلبته الذين تركه فيقول من أعظم تصانيفه فلان ترى فلان جبل في العلم يقول حسبه أنه هو الذي علم فلانا, أو فلانا وقد يتفق لبعض اهل العلم ما هو اعجب من ذلك فتصدق نيته فينفعه الله عز وجل بهذا الصدق فيما يظهر ومن ذكر عن الشيخ ابن عثامين رحمه الله تعالى أنه هم في وقت أن يقعد عن الدروس والفتاوى ويصنف علمه فقال له بعض المصحين من أقرانه ممن يعني استنصحه الشيخ حفظه الله يعني الشيخ قال أنا أريد أن يعني أتوقف و. أكتب يعني ما عندي عسى أن ينفعني بعد موت فقال له الناصح ولله أبوه من ناصح قال له الناس يجتبعون حولك وينتفعون بك فأنت لا تغلق هذا الباب الذي فتح لك فيه ولعل الله عز وجل يقيد لك من يسجل عنك علمك وينشره قد جمعت بين الحسنيين فكأن الشيخ عجبته النصيحة وعمل بها والآن ترى منذ أن مات الشيخ يعني أقل من, من سنتين ترى عدد المجلدات التي خرجت من علومه يعني شيء عجيب وهذا يدلك على يعني صدق هذه النصيحه وحسنها وصوابها وفيها إن شاء الله تعالى صدق الشيخ وأنه يعني يتقلب مع ما يظن ويغلب على ظني أنه مراد الله سبحانه وتعالى وأنه لا يصدر عن هوى وإلا مثل الشيخ يعني لو تفكر في قلة تصنيف قال هذا ما يليق فلما نصح قال خلاص وبقي إلى آخر ساعاته وهو يدرس ولا يفوت فرصة في حج أو عمرة أو سفرة هنا أو هناك وإذا كان في مسجده وفي الصيف يعني يزيد ويقيم الدورات وفي الشتاء وفي مجالس في بيته وفي يعني ردوده على الهواتف و. نحو ذلك حتى ملأ الدنيا علما ثم قيد الله عز وجل له من يستخرج هذه العلوم ويصنفها حتى بلغ يعني ما ينشر الآن من فتاوى في أخر شيء وجدناه نحو من ثلاثين مجلدا في الفتاوى فقط هذا كله علم منشوف على كل حال هذا مما يعرف به العالم ويعرف العالم بتميزه بالعبادة والتنسك والتورع والخشوع والمروءة ومحاسن الأخلاق وهذا يعني باب واسع تصنغ فيه مجلدات بتميزه بالعبادة العالم صاحب عبادة والتنسك يعني صاحب نسك والتورع صاحب ورع يتحاشى ويتحرن من مسائل كثيرة والخشوع ترى منه خشوعا يظهر في ثمته وفي صمته وفي حاله والمروءة يعني من محاسن الأخلاق ومن أمهات الأخلاق الكريمة وهي يعني من أواخر ما يبقى من محاسن الأخلاق ومن أوائل ما يمضي حتى لقد قال الساعف الظريف مررت على المرؤة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا فتصور المرؤة يعني فتاة تبكي أن أهلها ماتوا يعني ضع أهل المرؤة مررت على المرؤة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا ما عدم رؤاه نعم هذا ظاهر لا يحتاج إلى شرح ويعرف العالم برسوخ قدمه في مواطن الشبهات حين تضل الأفهم وتتزلزل الأقدام إيه والله هذا من أشد ما يكون من أوصاف العالم برسوخ قدمه في مواطن الشبهات حين تضل الأفهام وتتزلزل الأقدام إذا ضلت فهوم الناس فلا يضل العالم العلم محقا يثبته الله بالقول السب ولا تتزلزل قدمه ولا يحيد عن الطريق ولا يشكل عليه قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم مغلولة مغلوبة ردها حرس العلم العلم الذي يحرصه يرد الشبهة وهذا ظاهر في أهل العلم ولهذا لا يتقلبون بينما غير أهل العلم من أنصاف العلماء ورؤوس الفتن يتقلب كل يوم يتقلب كلما خرجت بدعه جديدة أحجبته وكلما ظهر رأي الجديد مال إليه وكلما سمع يعني كلمة ربما كان لها بعض الرونق انتقل إليها ولهذا تراه دائما يأتي بالجديد تراه دائما يأتي بالجديد فيفاجئك بما لم تعرفه أنت ولا الدنيا يفاجئك بكفر أبي حنيفة كيف صارت الدنيا على إيمان أبي حنيفة وأنه من الأئمة الكبار المعتبرين ويتبع أكثر المسلمين وتجتمع الأمة على هذا النحو على إمامته إلى يومنا هذا ثم يخرج يقول أبو حنيفة كفر ويخرج فيقول فلان اتدع وفلان فاسق هذا ليس بحالي لماذا؟ لأنه دائما يخترع ويهوى ويركب هواه ويستعمل حدته ويعني رعونته في مسائل العلم والذي قاله هو هو ليس ببعيد عن أهل العلم الأسباب وهذه الآثار التي تقال والتي تذكر عرفها العلماء الكبار في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة ولم ينتهي منها أو بها أحد إلى هذه النهاية التعيسه إذن هذا ليس بعلماء ومن تأمل وجدهم من اصاغر الناس علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا ولا أثر لهم ولا يعني شيء إلا أن يكونوا بابا من أبواب البلاء الذي تبتلى به هذه الأمة المبتلات أفلا لكن العالم لا يتزلزل والذي هو على طريق أهل العلم ينظر إلى العلماء وإلى ثباتهم فإذا لم يتغيروا فإنه لا يتغير يضبط نفسه على أهل العلم الكبار إلزم غرزة كما قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه يا عمر إنه رسول الله إلزم غرزة صلى الله عليه وسلم فنحن كذلك وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم نلزم غرزة سلفه وأتبع الناس له وأقوى من الناس بعلمه وهم العلماء الربانيون الكبار الذين عاشوا من الزمان ولم يترددوا ولم يختلفوا بينهم وبين بعض ولا نغير جلدنا كل يعني عدة سنوات بمنهج جديد كما يفعل هؤلاء هذه السنة هم مع فلان ويحبونه وينتمون إليه بعد خمس سنوات جد عندهم جديد فانقلبوا على فلان وصاروا يعني يسبونه ويبدعونه ثم ظهر لهم شيء جديد ثم ثالث ثم رابع فترى في أحد هؤلاء في ترجمته وفي تاريخه أنه انتقل وانتقل وانتقل وانتقل واعتزل واعتزل واعتزل واعتزل اعتزلنا أورف يعتزل حلقة العالم الكبير ولا يخرج إلى خير يخرج إلى يعني جديد وينبغى ان يكون هناك جديد لأن يعني الأمر قد انتهى ويعرف العالم بمواقفه العلمية والعملية وثباته في الفتن والابتلاءات وأخذه بحظ وافر من الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر ومعايشته لأحوال مصره وتفاعله مع أحوال عصره فهؤلاء العلماء المحتسبون الذين وصفهم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حذر الله إذن يعرف مواقفه العلمية والعملية مواقف العلمية يعني جهاده في طلب العلم فيذكر له بعض المواقف العجيبة في طلب العلم فيقال والله هذا سمت العلماء كما حكينا لكم قصر الشيخ الألبان المعروفة بالورق الضائع أما الرجل دخل مكتبة الظاهرة وكان يعني يجرد المطولات مكتبة مشهورة في دمشق مثل دار الكتب عندنا فيها يعني كتب كثيرة مكتبة عام وكان يعني بينما هو يترجم بعض التراجم ضاعت ورقة في كتاب فأراد أن يبحث عن هذه الورقة ما تهاون ولا قل يعني خلاص تمر الورقة أبدا فجعل يبحث عن هذه الورقة فجرد المكتبة كلها حتى صار أهل المكتبة الموظفين الموظفين يقولون عليه ذا ويذهبون إلى يعني بيوتهم وينامون ويأتون الدوام من الصباح وصاحبنا خلاص صار ملازما للمكتبة كالجدران والأعمدة فلم يتحرجوا من أن يغلقوا عليه المكتبة ويذهبون ويرجعون في الصباح وهو يدرس حتى انتهى من المكتبة كلها هنا العزائل مكتبة كلها قرأها كتابا كتابا ويبحث عن فائدة لأجل الورقة الضائعة في مجلد من المجلدات والحمد لله أنه لم يصل إلى الورقة لأنه لو وصل لربما يعني توقف لكن لن يصل الورقة جعله هذا يقرأ المكتبة كلها حتى انتهى منها وسأل عما يسمى بالدشت الأشياء التي تحجز عن القراء لأنها معيبة مجلدات مغلوطة أو كلام ممسوح أو مخطوطات فيها شيء فأمسك هذا أيضا وجرده وقرأها كلها وفي سنايا هذا الطريق كتب بيده أربعين مجلداً من الفوائد. تصدق هذا ولا ما تصدق؟ أربعين مجلداً من الفوائد بيده في أثناء بحثه عن معلومة واحدة. هذا موقف علمي يذكر لبعض المتأخرين. فكيف بما كان عليه السلف الأول من الاجتهاد والرحلات ومن جرح ومن يعني ضرب ومن جاع؟ ومن مرت عليه أيام لم يأكل ومن يعني أكل شيئا نيئا ومن سف الدقيق ونحو ذلك مواقف كل هذا في طلب العلم لابد أن العلم شريف تبذل له هذه الأشياء كلها إذن هو شريف لكن لماذا نحن لا يفتح لنا في العلم لأن العلم الشيء الشريف له موضوعه فالعيب فينا وليس في العلم, وأن العلم والعملية كما مواقف علمية أيضا مواقف عملية يعني في سمته وفي سلوكه وفي علاقاته قال وسباته في الفتن والابتلاءات فإنه قد يؤذى فيصبر وقد يؤخذ وقد يسجن، وقد يقتل فيثبت إلى أن يقتل وما أكثر أهل العلم الذين قتلوا فضلا عن الذين سجنوا فضلا عن الذين أوذوا فضلا عن الذين نيل منهم يعني كلام أو سب أو شتم فما لانت له قناة هذه مواقف من الجهاد العملي للعالم فإذا ابتليه بشيء من هذا سبب وصبر لم يتراجع وأخذه بحظ وافظ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل عالم لابد أن يكون كذلك يأمر وينهى وذلك بالحكمة وقد يترتب على أمره ونهيه وإن وافق الحكمة ترتب عليه ضرر ترتب عليه حبس يترتب عليه إزاء ترتب عليه مواطن من الإحراج ربما قام بعض الناس مجلس يخطب فيه أو يعظ فيه فسكته وبكته وأهانه وربما كانت الغلبة لهم لأنهم أهل بدع ونحو ذلك والعالم لا يتحرج ما يقول الله المنظر والشكل يعني قبيح أن يسكتني أحد أحرجني وقد عرق. لا يفكر في العرق ولا في الإحراج ويفكر في أن يؤدي أمر الله سبحانه وتعالى ولا عليه هو مأجور في كل الأحوال ومعايشته لأحوال مصره وتفاعله مع أحداث عصره فله دور في مصره وبلده التي يعيش فيها وله دور أيضا في عصره فهو يعرف طبيعة العصر ومن ثم يعرف كيف يوجه الناس في بلده وفي من حوله ليس في برج عزيز بعيد وغائب عن الأحداث بل له نظرة في الأحداث وله تعليق على الأحداث وله فكر مصائب وهو يعني مصدر هداية للناس إذا جاءت النوازل وعمت الفتن فهؤلاء العلماء المحتسبون هذا العالم حقا الذي يحتسب الذين وصفهم الشيخ بكر بن عبد الله زيد، حفظه الله. بأنهم لم يتخلفوا في كهوف القاعدة الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم يعني بعض أهل العلم لا ترى اسمه إلا على كتاب وتقول الله ما أدري من أين هذا ثم تكتشف بعد 20 سنة أنه من بلدك وأنه جار لك تقول سبحان الله أنا كنت بحسبه يعني من بلاد خارج للقطر كله وإذا به من بلادك وربما من بلدك وربما في شارعك ولكن لم يتفق أن تراه ولا يراك لماذا؟ لأنه دخل كهفا وقاعد فيه وصرف وجهه عن ألام أمتي وإن بقي يعالج شيئا من العلم فكيف إن كان ليس كذلك أيضا وقالوا هذا مغتسل بارد وشراب يعني الشيخ أديب الشيخ بكر ينفح بقراءة كتبه لأن له يعني ملكة أدبية ترتفع بك وأنت تقرأ لم يتخلفوا في كهوف القاعدة الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم وقالوا هذا مغتسل بارد وشراب يعني سكنوا إلى الدعاء والراحة لا هذا أسهل أن تحبس نفسك في بيت إن كنت طالب علم وتبقى مع الكتب ولا أحد يكلمك ولا تكلم أحد ولا يعني توجع رأسك ودماغك كما يقولون هذا أسهل لكن معالجة الناس والصبر عليهم هذا شق وكأن معناهم أي القعدة شوقي بقوله وقد يموت كثير لا تحسهم قد يموت كثير لا تحسهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا نعم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا يعني الخط هين كأنه ما كان يعني لا يعتبر بل نزلوا ميدان الكفاح يعني العالم حقا بل نزلوا ميدان الكفاح وساحة التبصير بالدين ويعرف العالم بأن يضع له القبول في الأرض هذه مهمة جدا فأين القبول لقومه يسبون العلماء ويتهمونهم بالبدع والفسوق والكفر هل ترى أحدا يقبلهم أو يتبعهم إلا شراغ لا يتعدون عشرين أو ثلاثين قبول هذا منهج لا يتبعه إلا لحو عشرين من الناس أو ثلاثين ويعني تشرزم هنا وهناك لا مسجد لهم ولا يعني مركز لهم ولا يعني بركة لأقوالهم والكل يعني يسخر منهم والجزاء من جنس العمل لأنهم يسخرون من أهل ولاية الله عز وجل من العلماء والأعلام هذه قضية مهمة بخلاف كثير ممن يسبونه ويبدعونه ويتهمونه فقد وضع له القبول في الأرض أبو حنيفة له قبول في الأرض وإن كره الكاهرون وإن يعني كفره المكثرون وبدعه المبدعون لا يقلل هذا أبدا من شأن أبي حنيف فهو إمام الدنيا في زمانه وبعد زمانه الألباني رحمه الله إمام الدنيا في زمانه وبعد زمانه أيضا سيكون هذا إن شاء الله لا يعني لا يضير السحابة نبح الكلاب لا يضير السحابة نبح الكلاب أو يزين الذبابه أكل الكبابي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض تسلسل عجيب ولو رأيت أحد هؤلاء العلماء لا تعجبت أذكر يعني جاء أنا أخ لم يكن رأى الشيخ الألباني حفظه الله رحمه الله تعالى فأخذنا أول مرة ورايح مبهور يعني الآن سير الشيخ أول ما دخل عند الشيخ ما تكلم شعر ينظر الشيخ ويسكت وانتهى المجلس وهو يعني ساكت. والرجل مطلبت لأيه فبعد المجلس قلت له كيف وجدت الشيخ قال وجدت رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي حسه وهذا الذي شعره وهذا الذي تأثره هو يتمثل بقول بعض السلف من رأى أصحاب الحديث فكأنما رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء من قبل أن يتكلموا بل من قبل أن ترهم تجد له قبولا عجيبا ليس عندك وحدك عندك وعند يعني أهل الديانة وأهل العلم بل والله والعوام رأينا العوام يهابون الشيخ مع أنهم لا يعرفون من هذا أبدا يعني كثير من هؤلاء في مكانه يعني زامر الحي لا يطرب كما يقولون ترى الناس ما ما يعرفون ما, ما علم وما حديث ومنهز لكن اذا رأوه هبوه دون ان يعرفه من حتى كنا نضطر احيانا مع بعض الناس العوام الذين يخالطون الشيخ ان كله هذا الشيخ فالرجل ينظر ايه على الشيخ, الشيخ مر وقف في الطبور عيش مش تعرف مقبل فالرجل سيء وقف في الطبور قدامه خمسة او ست هناك مفيش طوابير يعني. لكن اتزق احيانا على النظور فتحجبنا قلنا هذا الشيخ فنظر شذرا ما شيخ ولا يعرف لكن أول ما انتبه له قاله تعالى وخذ وهابه هذه مهابة يعني رباني يضعها الله عز وجل في قلوب الناس لأهل العلم والفضل ولهذا من هذه المهابة لا يتأثر الناس بسب السابين وحماقة الحمقى والمغفلين قال مروا بجنازة فأسنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا يقال أثنى خيرا وأثنى شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت ما معنى هذا قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت لهم جنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت لهم النار أنتم شهداء الله في الأرض وفي رواية وهذه رواية مهمة المؤمنون شو هذا والله في الأرض حتى لا يشكل عليك الناس كلهم بيقولوا إن, إن يمدحون فلانا لما ماتت كانت راقصة يعني وا وكانت مطربة أو كانت كذا والناس يمدحون فلانا وكان فاجرا وكان ما كان نعم فهذا هؤلاء هوام ليس لهم قيمة وإن استمع أهل الأرض من هؤلاء الهوام علامته أحد أو زمّ فليس أصحاب الشأن أصلا ليس هؤلاء المقصود الذين يقصدون بالكلام لكن المؤمنون إذا يعني أثنى المؤمنون على أحد وجبت له الجنة بإذن الله وإذا أثنوا على أحد شرا وجبت لهم المؤمنون شهداء الله في الأرض. أما يقول لك 70 مليون مبسوطين النهاردة ويدخلوا معهم حتى المؤمنين اللي فيهم لا تصدق؟ لا. قال شيخ الإسلام رحمة الله ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجا الدنيا تعرفهم دون أو بخلاف يعني من ابتدع قولا ومشى معه عليه عشرون أو سلسون لا يعرفون وسوف لا يعرفون وسوف لن يعرفوا خصوصا بعد يعني حقبة من الزمان بل ربما لا يترجم لأمثال هؤلاء يعني أنا أعتقد أن هؤلاء الذين يبدعون أهل العلم ويكثرون أبا حنيفة ونحو ذلك حتى في التاريخ سينساهم التاريخ سيدخلون مزبلة التاريخ يستقرون في مزبلة التاريخ حيث لا يكون لهم شأن ولا يكون لهم ذكر والجزاء من جنس العمل لأنهم أرادوا أن يدخلوا يعني كبار مشاهير الأمة وأعلامها وإمة ومصابيح إمة الهدى ومصابيح الدجا أن يدخلهم في فجزاؤهم أن يدخلهم وأن يبقى الأئمة أئمة ويبقى العلماء علماء والكبير كبير <تصفيق> وهذا كأن الشيخ السمت رحمه الله يصف العلماء الكبار المشهود لهم بالخير وعلو الكعب في العلم ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يسنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء أمة الهدى ومصابيح الدج، ولذا لا يحتاج هؤلاء حتى في علم الجرح والتعديل لا يحتاج هؤلاء إلى إلى التعديل. لماذا؟ هذا أعلى درجات التوصيق أن يشتهر في الناس أمره حتى يكون إماما لا يحتاج إلى أن يقال فيه ثقة. فالذي يقول من أهل الجرح والتعديل مالك ثقة، يضحكون عليه. قل مالك. ينسق غير سق في الطبقات التي تحتاجها. أما ملك أوسع وأكبر من أن يكون، وهكذا طبقت هؤلاء في الفضل والشرف. فإذا سئل بعض المعدلين والمجرحين ومن لهم كلام في الرجال عن أمثال هؤلاء، كان يستحي أن يجيب. قل أنا وصل عن ملك، ملك يسأل عن الناس. ملك ليس محتاجا. الآن يترجمه أبو حنيفة كذلك والإمام أحمد، والإمام الشافعي. <تصفيق> وهؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل ليعني لي نشر الفقه وتعليمه ودرست يعني كثير من أقوال أهل العلم ومذاهبهم وبقي هؤلاء هذا بصدع الله سبحانه وتعالى وبقدر الله وباختيار الله سبحانه وتعالى فلا بد ان هذا يعني لا يفعل فيه نبش نابشه كناطح صخره يوما ليهلها فلم يضرها واوهى فرنه الوعلوم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى حتى ننتهي من الكتاب حتى لا يشتبه العلماء بغيره لقد أفرز الواقع الأليم والكتاب اللي مش عاد يخلص والده مش عاد يخلص اليوم إجازة استمر؟ أستمر قال لقد أفرز الواقع الأليم الذي أطلت فيه الفتن برأسها وشهرت العلمانية سيفها وغيب فيه كثير من العلماء الربانيين وحيل بينهم وبين الشباب ظاهرة جديرة بالحذر إذا قام بعضهم فإن البعض الآخر يفكر في القيام وإذا فكر البعض الآخر في القيام فإن البعض الثالث سينظر إليه ربما اغتابه وربما يعني شن عليه بقلة الهمة ونحو ذلك فيبقى بعض رابع ينظر إلى هذه الأبعاد كلها ويعني أبقى وحدي أتكلم ولا سامع ولا مجيب وهذا لا ينبغي نعم ما كان بعض الثلاث يقول حدث الناس ما ابتدروك بأبصارهم يطبع مركزين عليك فإذا صرفوا يعني أنت مصرف لعل هذا وهذا ما زل بشيخ الله خيرا ما إحنا به بي ونتعلم. طيب لعلنا إن شاء الله يوم الإثنين إن شاء الله نختتم كتاب. وكتاب المبارك لا يريد أن يترككم ولا تريدون أن تتركوا رحمة الله. أخونا الحق سامي والد الأخ محمد سامي في مسجد خلفاء. هذا أخ نعرفه يعني بالسنة يصلي مع أخوه في المسجد دائماً. توفي رحمة الله. صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد توكر ببوار المعهد الديني بسكر رحمة الله صلى الله عليه وسلم يتقبله في الصالحين وأن يرفع درجاته في المهديين وأن يخلفه في عقبه في الغاضرين نحرص إن شاء الله على حكم تقبيل يد العلماء ومتحيم والتجمع عليهم والازدحام حولهم في كل مكان أما تقبيل يد العلماء إذا وجدت عالمة فقبل يدهم لكن لعلك إلا أن تموت يعني لا ترى عالم وإذا رأيت عالما حقا فالعالم ربما لا يعطيك هذا. كان الشيخ الألباني يكره هذا والشيخ بن والشيخ بنباد وما كان يسمح أحد منهم بهذا وإذا تكرر هذا كان يعني يعني يشدد يقول أكره هذا ولا أحب هذا. قلت لك يعني كأنه هؤلاء علماء فعلا مع الجواز الأمر جائز لكن العالم يخاف الفتنة لأنه بشر من البشر كان الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى يعني يقول نحن بشر لابد أن الإنسان يفتن خليط عثمين يقول كذا يفتن واحد مرة يقرأ عليه شعرا فقرأ والشيخ يسمع وينصد وفجأة راح الأخ ابن العثيمين سيبدأ بقى إيه يبدأ فالشيخ فجأة كلاة... كده لا, لا لا لا أنا لا أحب هذا لا لا لا لا كأن, حق... كأن طفل يعني خافة من شيء شوف الديانة والتحرط لا لا لا لا لا تقول هذا أسقط بارك الله فيه إما أن تقول ما كنت تقول فيه وإما ارجع عن هذا الكلام لا لا لا والشيخ سيقول لا لا لا لا وكهرب الجو كل هذا لأن الرجل يعني ما قالش حاجة هو البيت إلى الآن يعرف بس هو كان عايز يكمل يعني البيت ابن العثيمين يعني وهي هيبدأ يمدح فالشيخ يعني ثم قال يعني نحن بشر نحن بشر قلوبنا الشيخ يقول هذا والله نحن نستحي وفي نجلس تحت نحن تحت الترابيزة تحت السجادة هذا بالنسبة للتقبيل يجوز مع العلماء الذين هم علماء خاصة إذا كان كبيرا في السن إذا كان كبير السن خايف من الفتنة طب مال الصغار إذا كان كبيرا في السن والعلم والقدر وعالما حقا فلو استطعت ان تمسك كده وتقبلها ففعل ومكنني من تقبيلها معك لكنهم كثيرا ما يأبون فالمسألة جائزة والعالم العالم لا يفعل هذا اما مدحهم والتجمع عليهم والازدحام حولهم فهذا لا يجوز بكل حال لان هذه فتنة ما الا على وجه يعني لا كوجه العوام الهوام وانما على وجه الاضطرار والحاجة وانا بعض الناس يمشي خلف العالم وليس له حاجة فإذا سألته لماذا تمشي؟ الله يمنع عارف هو مبهور وشايف عالم يعني ماشي وراه خلاص أكثر من يمشون ليست لهم حاجة ولا يعرفون حاجة إلا أنه شايف نفسه كده مجذوب حول العالم هذا ينبغي أن يفطن وهذا من خفة العقل خبط نفسك إن كان لك حاجة سأل وإلا أدعو الله لهم دون... ولهذا كان المسعود وشدد في هذا قل وارجعه فإنها يعني فتنة للمتبوع وزلة للتابع وكان لا يقبل أن يمشي خلفه واحد فهذا ينبغي أن يعني يبط و يعني يستعمل فيه العقل السليم ويستعمل في إضافة النصيحة في الدين فإن العالم بشر مهما كان وقد يتأثر بمثل هذا وقد يدخله شيء من العجب أو نحو ذلك فيحبط عمله ويفوت فضله على الأمة ويكون السبب بعض الهوام ممن يأكلون له أكلا خاصة إذا كان العالم يعني عالم ومشهور يعني ترى الناس ما يعرف حتى إذا جاء يصلي في مكان الناس يزدحمون حوله يمينه كله يجب يصلي بجانبه ويضع رجله في رجل فإذا سلم يعني قفز الناس وقفزنه يلا كان شغال راح والله من اشد الناس يعني كنا كان يعني الذي ينتظر فريسة السلام عليكم قبل التسليمه ثالث الاخوه خلاص ما عاد في مكان طبعا هذا يعني من حداسة ينبغي هناك يكون هناك بعض التأدب بادب المسجد بعض التلطف بعض المعاني المعتبرة ان هذا بشر وانه لا ينبغي بعض الرفق به ايضا يترك يقول الاذكار اذكار الصلاة تعب ما هو شرط الانسان اسئله اسئله انسان في وقت من الاوقات اذا كسرت الاسئله بيفصل هو بشر اذا فصل ممكن يجيب غلط وهذا وقع لكثير من اهل العلم من كسره الضغط, الضغط. الشيخ تاع دريدش خاصه يتكلم ومش عارف يسكت ولا يعرف كيف يعني يسكت هؤلاء فالرفيق وصاحب العقل ينبغي ان يعني يقوم بواجب النصح في مثل هذه الاحوال يا الشيخ مثلا تعب خاصة الناس اللي لهم أسنان وكبر ومرض ونحو ذلك قد لا يتحملون كثيرا من الضغوط التي بحسن نية يفعلها بعض الطلاب على كل حال الازدحام والتجمع نحو ذلك يعني لا ينبغي إلا لحاجة كانت هناك ضرورة وضبط الحجاز يحتاج نوع من التعقل واستعمال العقل والحكمة والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك عالمين